وزوجه ابيه من نسب أ و رضاع و أ م ه ا ت زوجته منهما وكذلك بناتها بالمرأة وقلنا ان دخل ب ا ل م ر أ ة وقلنا إ ن العقد على البنات يحرم ا ل أ م ه ا ت والدخول ب ا ل أ م ه ا ت يحرم البنات ولكن العقد على ا ل أ م لا يحرم البنت اذا لم يكن قد دخل بها ومن وطئ ا م ر أ ة بملك حرم عليه امهاتها وبناتها وحرمت على ابائه وابنائه وكذلك اذا وطئها بشبهه قلنا تحرم عليه امهاتها وبناتها وتحرم على ابائه وابنائه كما يثبت ب ه ذ ا الوطي النسب ويوجب ا ل ع د ة وقلنا ان ا ل م ب ا ش ر ة ولو كانت ب ش ه و ة ليست كالوطن فلا تحرم شيئا وبعد ذلك تكلمنا على ما إ ذ ا اختلطت محرمه ب أ ج ن ب ي ا ت محصورات او غير محصورات فقلنا إذا اختلطت محرمه بأجنبيات محصورات حرم عليه نكاح أي واحدة منهن لأن كل واحدة منهن يحتمل المحرم بأجنبيات نكاح منهن منهن أن تكون إذا محصورات واحدة واحدة محرمه حرم أية وليس في هذا ا ل أ م ر م ش ق ة على الرجل ل أ ن ه يمكنه أ ن يتزوج من ق ر ي ة أ خ ر ى أ و من مكان آ خ ر لا يوجد فيه مثل هذا الاحتمال و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ق ر ي ة ك ب ي ر ة أ و كانت م د ي ن ة ل أ ن كان العدد غير محصور ف إ ن ه يجوز له أ ن ينكح أ ي ت واحده منهن ا ل م ن ك و ح ة هي المحرم ولو أ ن ن ا منعناه من الزواج في هذه ا ل ح ا ل ة تضاق عليه ا ل أ م ر و أ د ى به إلى الى ع اتتع والمشقة تجلب وبعد ذلك تعرضنا م الأمر والمشقة المحصور د وإذا ذلك ضاق التيثير لضابط تجلب يكون العمل د د ح ص و ومتى ر ا ا محصورا وذكرنا آراء العلماء فيه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يكون فيه رحمه ولو طرا مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوط َِ زوجه ابنه بِشُبْهَةٍ لَوْ تَرَأَ ابنه كان الولد متزوجا فجاء الأب أب زوجته بشبهه ا ل أ و ب أ ي و س ي ل ة من وسائل ا ل ش ب ه ة وطئ ز و ج ة ابنه ب ش ب ه ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة تحرم ا ل م ر أ ة على الولد وتمنع وينفسخ ت م ن ع و عقد النكاح بينها وبينه ل أ ن ه لو أ ر ا د أ ن ينكح موطوءه ابيه ب ش ب ه ة ابتداء لمنعناه من ذلك فكما يمنع و ط ء ا ل ش ب ه ة إ ن ع ق ا د النكاح ابتداء كما ذكرناه في ا ل ص و ر ة ا ل م ا ض ي ة إ ذ قلنا لو أ ن رجلا وطئ ا م ر أ ة ب ش ب ه ة حرمت على آ ب ا ئ ه وعلى أ ب ن ا ئ ه كذلك هنا إ ذ ا وطئ ز و ج ة ابنه ب ش ب ه ة فيكون هذا الوطء قاطعا للنكاح بين الولد وبين زوجته ويجعل ا ل م ر أ ة م ح ر م ة على الولد إ ل ى ا ل أ ب د سواء كانت الموطوءه محرما للواطئ قبل العقد عليها كبنت أ خ ي ه تزوجها ابنه أ ي تزوج الولد ا ب ن ة عمه فلو ا ب ن ت محرم ف ل وطئها يؤبد التحريم بينها وبين الولد فيستوي في ذلك ما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة الموطوءه محرما أو ك ا ن ت غير محرم يحرم على الرجل ابتداء ودواما يحرم على الرجل ابتداءً ودواماً ان ل ل ر ج ابتداءا ودواما أ يجمع بين ا ل م ر أ ة و أ خ ت ه ا وبين ا ل م ر أ ة وعمتها وبين ا ل م ر أ ة وخالتها كل و ا ح د ة من هؤلاء ليست م ح ر م ة بذاتها يجوز له أ ن ينكح ا ل ب ن ويجوز له أ ن ينكح العمه ولكن يحرم عليه ج م ع بينهما ليس كالمحرمات التي ذكرناهن في الدروس ا ل س ا ب ق ة اولئك محرمات على كل حاله حرمنا بسبب النسب أ و الرضاع أ و ا ل م ص ا ه ر ة هذا ا ل ن و ع الذي معنا ا ل آ ن كل و ا ح د ة من النساء يحل له أ ن ينكحها بذاتها إ ذ ا لم يكن عنده ما يمنع من نكاحها و ا ل ب ا ن ع من نكاحها أ ن تكون عنده أ خ ت ه ا أ و تكون عنده عمتها أ و تكون عنده خالتها أ و على العكس يحرم عليه أ ن ينكح العمه ا إذا ة كان ن بنت د ه أختها و ي ح ر ع ل ي أن ينكح اذا كان ت عنده بنت أ خ ي ه ا ويحرم عليه أ ن ينكح البنت ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كانت عنده أ خ ت ه ا فيحرم عليه الجمع بين أ و ل ئ ك ا ل ن س و ة يحرم الجمع بين ا ل م ر أ ة و أ خ ت ه ا أ وعمتها أ وخالتها ويستوي في ذلك النسب والرضاع وقد ب النسب ي ن من النسب والرضاع وبين المرأة وأختها من النسب والرضاع و جعل العلماء ضابطا لما يحرم الجمع ب يحرم ن ن من النساء ه فقالوا ي الجمع بين كل امراتين لو فرضت احداهما ذكرا لحرم عليها أ ن تنكح ا ل أ خ ر ى ف ا لو م ر أ ة أ خ ت ه ا لو كانت احداهما ذكرا, وكانت احداهن ذكراً لحرم عليها نكاح الاخرى ل أ ن ه يحرم على ا ل و د ي أ ن ينكح أ خ ت ه وكذلك يحرم عليه أ ن ينكح عمته ويحرم عليه أ ن ينكح خالته فكل امراتين لو فرضت إ ح د ا ه م ا ذ ك ر ا لحرم عليه أ ن ينكح ذو خ ل ى يحرم الجمع بينهما و أ ص ل في هذا قول الله تعالى وان تجمع بين الاختين إ ل ا ما قد تلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا العمه على بنت اخيها ولا ا ل م ر أ ة على خالتها ولا ا ل خ ا ل ة على بنت أ خ ت ه ا ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه الترمذي وغيره وصححوه ولما في ذلك من ق ط ي ع ة الرحم و إ ن رضيت ا ل م ر أ ة بذلك وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحكمه بقوله إ ن ك م إ ذ ا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن كما ر وقولنا ا ابن حبان ه وغيره و يحرم الجمع بين ا ل م ر أ أ ة و خ ت ه ا وعمتها ب ي ن المرأة و وخالتها ب ي ن المرأة و من نسب أ و رضاع يخرج معنا الجمع بين بينهم التي المرأة والمرأة للمصاهرة ذكرناها الجمع معنا علاقة القاعدة كانت إذا وهذه يحرم الجمع بين كل ا م ر أ ت ي ن لو فرضت احداهما ذكرا لحرم عليها نجاح أ خ ر ى إ ن م ا يكون هذا إ ذ ا كانت ا ل ع ل ا ق ة بينهن بنسب او رضاع و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ع ل ا ق ة بينهن ب ا ل م ص ا ه ر ة قال فلا يحرم الجمع بينهن فيجوز الجمع بين ا ل م ر أ ة و أ م زوجها يجوز الجمع بين الجمع وأم المرأة ا ل ع ل ا ق ة ما بين ا ل م ر أ ة وبين أ م زوجها ليست ع ل ا ق ة نسب وليست ع ل ا ق ة رضاع نحن لو طبقنا هذه ا ل ق ا ع د ة على ا ل م ر أ ة و أ م زوجها و ج د ن ا ه ا منطبقه ا لو كانت إ ح د ا ه م ا ذكرا لحرم عليه نكاحها ل أ ن ه ا تكون جدته ومع ذلك قالوا يجوز الجمع بين الجمع المرأة وبين أ م زوجها ويجوز الجمع بين ا ل م ر أ ة وبنت زوجها من ا م ر ا ة أ خ ر ى ولو فرضت احداهما ذكرا لحرم عليه نكاحها ل أ ن ح ر م ة الجمع بينهما و إ ن حصلت بفرض أ م الزوج ذكرا في ا ل أ و ل ى وبفرض ب ن ت ه ذكرا في ا ل ث ا ن ي ة لكن ليس بينهما ق ر ا ب ة ولا رضاع بل مصاهره ة وليس ي ف اذن رحم ح ي فهذا احد أ م ر ي ن إ م ا أ ن ه كالمستثنى من ا ل ق ا ع د ة إ ذ ا لم نذكر ك ل م ة ا ل ع ل ا ق ة بالنسب والرضاع إ ذ ا جعلنا ا ل ق ا ع د ة م ط ل ق ة فقلنا يحرم الجمع بين كل ا م ر أ ت ي ن لو فرضت إ ح د ا ه م ا ذكرا ً لحرم عليه أخرى عند ولم نذكر النسب والرضا والرضاع عند ذلك نستثني هاتين الصورتين مع بعض الصور ا ل أ خ ر ى نستثني م ن ا ل ق ا ع د ة و إ ذ ا قلنا يحرم الجمع بين كل امراتين إ ذ اذا وفيضت إحداهما ك ر حرمت عليه الأخرى عليه إذا كانت ا ل ق ر ا ب ة بينهما ق ا ئ م ة بنسب أ و رضاع عند ذلك ما تكون, هذه ما تكون هذه الصور من المستثنى و إ ن م ا تكون قد خرجت بقولنا من نسب أ و رضع ف إ ذ ا عصى ا ل إ ن س ا ن وجمع أ و كان جاهلا وجمع جمع بين ا ل م ر أ ة و أ خ ت ه ا أ و بين ا ل م ر أ ة وعمتها أ و بين ا ل م ر أ ة وخالتها قال ف إ م ا أ ن يقع العقد عليهما معا أ و أ ن يقع مرتبا ف إ ذ ا وقع العقد عليهن معا بطل نكاحهن جميعا وبعد ذلك إ ذ ا شاء أ ن يعيد النكاح بشروطه على و ا ح د ة م ن ه م ا يجوز له هذا إ ذ ا عقد عليهن معا بطل النكاح ل أ ن ه لا أ لا و ل و ي ة لاحداهن على ا ل أ خ ر ى و أ م ا إ ذ ا وقع مرتبا فالعقد ا ل أ و ل صحيح والثاني باطل ونظير هذا ما مر معنا في ا ل م ر أ ة إ ذ ا زوجها أ و ل ي ا ؤ ه ا ل أ ك ث ر من رجل وقد ذكرنا تفاصيل أ ق و ا ل العلماء في ذلك الموضوع في محله هذا إذا علم التابق منهما أنه منهما إذا التابق النكاح مرتبا إلا أنه لم التابق فإن علم وقع يعلم لم قال أ ي ض ا في هذه ا ل ح ا ل ة يبطل النكاح كما ذكرنا نظيره أ ي ض ا في عقد ا ل أ و ل ي ا ء ل ل م ر أ ة على أ ك ث ر من رجل إ ن كان مرتبا إ ل ا أ ن ه جهل ا ل أ و ل من الزوجين فعند ذلك يعتبر النكاح باطلا قال ويجوز الجمع بين بنت الرجل المرأة زوجها امرأة الرجل ويجوز وربيبته وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين بين من بنت أخت أخرى من أ م ه و أ خ ت ه من أ ب ي ه إ ذ لا تحرم المنافحه بتقدير ذ ك و ر ة احدهما فهذا لا ع ل ا ق ة له ب ا ل ق ا ع د ة أ ب د ا و إ ن م ا نص عليه لانه ربما يشتبه على الانسان واما الامه فما يقال ان سيدها, نتحها ما يقال إن سيدها تزوجها ي ط أ ه ا بدون عقد وبناء على ذلك قالوا كل ا م ر أ ت ي ن حرم الجمع بينهن بالنكاح ب أ ن ك ن حرائر حرم على الرجل أ ن يجمع بينهن في الوطء بملك اليمين إ ذ ا كان يملكهن ف إ ذ ا ملك أ خ ت ي ن ووطئ احداهن فيحرم عليه وطء اخرى ولاسيما أ ن الموطوءه اذا حملت تصير م س ت و ل د ة تصير أ م ولد وتصير والولد يكون حرا وتصير حرتان بعد وفاه سيدها ل ملك ولكن لا يحرم عليه الملك ت ه وهكذا ا يحرم الملك جائز ولكن يحرم عليه ان يجمع بينهن في الوضع ف إ ن وطئ و ا ح د ة منهن وطئ ا ل أ خ ت ا ل أ و ل ى ماذا يعمل إ ذ ا أ ر ا د أ ن يطا ا ل ث ا ن ي ة هن لو كن حرائر لكان له طريق إ ذ ا تزوج ا ل م ر أ ة و أ ر ا د أ ن يتزوج خالتها لا مانع من هذا الذي يحرم عليه الجمع بينهن لكن لو طلق المرأة وانتظر حتى تنقضي عزتها وتبين يجوز له أ ن ينكح خالتها ويجوز له أ ن ينكح عمتها ويجوز له أ ن ينكح أ خ ت ه ا ل أ ن ه لا جمع بينهن في هذه الحاله ة فإذا كان ذ إذا إذا ا جائزا الحرائر كان الإيمان باب الرجل الأمى قال في في كيف يعمل اليمين أولى لكن بملك وحدة من منهن وطئ وطئ ح ر م ت عليه ا ل أ خ ر ى حتى يحرم ا ل أ و ل ى و تحريم ا ل أ و ل ى يكون ببيعها أ ن يبيع ا ل أ و ل ى أ و أ ن ينكحها يزوجها ف إ ذ ا زوجها لرجل آ خ ر لا يستطيع بعد ذلك وصاها أ و مكاتبتها م ك ا ت ب ة ص ح ي ح ة والمكاتب كالحر ما لم يعجز نفسه و إ ن م ا فرضنا عليه هذا حتى لا يجمع بينهن في ا ل و ط ء إ ذ اذا إ وطئ إ ح د ا ه ن سبيل و ط ء أ خ ر ى أ ن يحرم الاولى ب و س ي ل ة من الوسائل ليجعل نفسه ممتنعا منها إ م ا ببيعها أ و بمكاتبتها أ و بتزويجها هذا لعذر طارئ وكذلك الاحرام بالحج فيحرم عليه أ ن يطاها لكن لا لكونها أ ن ث ى وكونه ذكر او لكونه يملك اختها قال ل أ ن ه يجوز له أ ن يقراها ب إ ذ ن الراهن وبناء على ذلك يستطيع أ ن يجمع بينها وبين أ خ ت ه ا وعمتها هذا لا يكون تحريما لها التحريم يكون ب أ ح د الامور التي ذكرناها أ و بما يشابهها من البيع و أ ن ي ن ت ح ه ا ل إ ن س ا ن آ خ ر أ و أ ن يكاتبها م ك ا ت ب ة ص ح ي ح ة قال ولو ملكها ثم نكح أ خ ت ه ا ملك ا م ر أ ة ثم نكح أ خ ت ه ا أ و عكس ن ت ح ا م ر أ ة ثم ملك من يحرم الجمع بينهما حلت ا ل م ن ك و ح ة دونها ا ل م ن ك و ح ة هي التي تصير حلالا و ا ل ث ا ن ي ة تحرم عليه ثم انتقل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعد بالنتب بسبب بينهن على الرضاع الجمع العدد أن أو أو أو انتهى من الكلام على المحرمات من النساء أو أو أو بسبب الجمع بينهن انتقل الكلام المحرمات المصاهرة إلى العدد الذي يجوز للرجل يجوز يجمع أن ينكح معا فما هو العدد الذي يجوز للرجل إ ن ن أن ينفحه من النساء س ا ح ت ي ان ه ه ر ة و ا ك ت ح ر ينكح الردع ت بينه بسبب و ن ا ك ت ح ر من ا ل ع عليه د د يحرم أ ن ينكح مرأة لا ب ق ر ا ب ة لا بنسب ولا برضاع ولا ب م ص ا ه ر ة ولا ل أ ن ه قد نكح اختها او عمتها أو ولكن خ ا ت ه ا و ل للعدد الموجود عنده من النساء قال فيجوز للرجل إ ذ ا كان عبدا أن ينكح يجوز للعبد ان م ر أ ت ي ينكح ج و ز للعبد أ ي ن ا م ر أ ت ي ن ويجوز للحر أ ن ينكح أ ر ب ع ا أي أن يجمع في وقت و اما ح د أربعا ن ل ن ا أما ب ا ل ن س ب ة للعبد جواز نكاحه ل ل م ر أ ت ي ن و أ ن ه على ن ص ف من الحر قال ف ا ل ش ر ي ل على ذلك أ ن الحكم ا بن عيينه رضي الله عنه نقل إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة فيه أجمع الصحابة على أن العبد لا يجوز له أن يجوز والإجماع على العبد عن دليل شرعي الصحابة لا كالقرآن والسنة له دليل كنتين يزيد يجب العمل بمقتضاه و أ م ا من حيث المعنى فقد قالوا إ ن العبد نصفت عليه ا ل أ ح ك ا م ف ب ا ل ن س ب ة للحد يحد نصف حد الحر البكر سواء ا ت ا ن محصنا أ م كان ذكرا وفي كثير من ا ل أ ح ك ا م فرق بينه وبين الحر نصفت عليه ا ل أ ح ك ا م وبناء على ذلك ايضا في امر النكاح لم يستو ي مع الحر تجوزوا له ان يمسح امراتين ونحن حينما نقول ان العلماء اجمعوا ليس معنى هذا ان علماء المسلمين ان الصحابه رضوان الله عليهم قد ابتلعوا في دين الله تعالى حكما ما انزل الله به من سلطان لا ليس هذا مرادنا حينما يقول العلماء هذا اجماع معنى هذا أ ن هذا الاجماع ي س ت م د إ ل ى دليل شرعي من ا ل ق ر آ ن أ و من ا ل س ن ة لا يمكن أ ب د ا أ ن ينعقد الاجماع من غير مستند شرعي لا إ ج م ا ع في ا ل إ س ل ا م من غير مستند شرعي لا بد أ ن يكون هناك مستند إ م ا من ا ل ق ر آ ن و إ م ا من ا ل س ن ة ولكن هذا المستند قد ينقل إ ل ي ن ا مع إ ج م ا ع وقد لا ينقل إ ل ي ن ا ف إ ذ ا نقل إ ل ي ن ا فبها ونعمت و إ ذ ا لم ينقل إ ل ي ن ا ف إ ن ن ا نقطع بوجود هذا الدليل الشرعي و أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ما اجمعوا إ ل ا بناء على مقتضاه لكنه لما كان ا ل أ م ر بديهيا أ و كان ا ل أ م ر مما لا يحتاج معه إ ل ى دليل لم ينقل إ ل ي ن ا سلفنا رضوان الله عليهم الدليل عليه وهذا يوجد في كثير من مسائل ا ل إ ج م ا ع فلا يظنن واحد منكم أ ن ا ل أ م ة تجمع عن ش ه و ة أ و هوى لا ما يجمعون لا بد أ ن يكون ا ل إ ج م ا ع ناتجا عن م س ت ن د ش ر ع ي إ م ا ق ر آ ن و إ م ا س ن ة و إ م ا قياس قد يقيس العلماء أ م ر ا على أ م ر ويجمعون بناء على مقتضاه كما أ ج م ع على قياس العبد على ا ل أ م ه قال الله تعالى ف إ ن أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أ ي أ ن ا ل أ م ه إ ذ ا زنى ف إ ن ه ا تنال من الحد نصف حد الحره فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ط ما هو حكم العبد قاسوا العبد على ا ل أ م ه و أ ج م ع ت ا ل أ م ة على هذا القياس وكذلك قاسوا ا ل أ م ه على العبد في السرايه نبي ع ل الصلاة والسلام قال إذا اعتق الإنسان شركا له في عبد لان كان بينه وبين رجل آ خ ر عبد مشترك ثم اعتق أ ح د الرجلين نصفه ماذا نعمل بالنصف الثاني ا ل إ س ل ا م جاء وحث على عشق الرقيق وفتح كل ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل عشقهم وحريتهم فقال اذا اعتق الرجل نصفه ح س ب ة لوجه الله تعالى واما أ ن يقوم النصف الباقي على المعتق ن أ ت ي ونقول له أ ن ت قد عتقت نصفك وشريكك لا يريد أ ن يعتق نصفك و أ ن ت غني فيجب عليك أ ن تدفع الثمن للشريك فيذهب ويدفع ثمن النصف الثاني للشريك ويعتق العبد ويصير حرا ً كاملا ً وليس مبعضا طيب و ا ل أ م ا ل م ينص عليها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قاس العلماء ا ل أ م ه على العبد في حكم ا ل س ر ا ي ة أ ي أ ن ا ل ح ر ي ة تسري من نصفها الذي اعتق إ ل ى نصفها الذي لم يعتق و أ ج م ع ت ا ل أ م ة على هذا هذا إ ج م ا ع ناتج عن قياس ل قال إذا ماتت الفأرة في السمن وهو مائع فلنلقه كله وإذا ماتت به وهو جامد نلقي الفأرة ونلقي ما حولها ثم قاس هذا النص ورد في السمن ثم قاس العلماء الزيتة ا إذا ماتت مائع وإذا ماتت جامد ما هذا قاس م ثم في ورد في وهو وهو به وغيره من المائعات التي يكون لها حالان حال تجمد وحال م ي و ع ة فقالوا إ ذ ا كانت ج ا م د ة ا ل ق ي ن ا النجاسه وما حولها و إ ذ ا كانت مائعتان ارقناها قاسوا المائعات ا ل أ خ ر ى على السمن الذي ورد به ا ن ص و أ ج م ع ت امته على هذا القياس ونظائر هذا ك ث ي ر ة جدا فالاجماع قد ينعقد عن نص من ا ل ق ر آ ن وقد ينعقد عن حديث النبي عليه من سنة النبي صلى الله صلى وقد س ل م و ينعقد عن قياس ولا يمكن أ ب د ا ان ع أ ينعقد عن ش ه و ة وهوى و ا ل إ ج م ا ع مصدر من أ ه م مصادر التشريع في ا ل إ س ل ا م فقد أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم على أ ن العبد ينكح ا م ر أ ت ي ن ولا يزيد عليهما كما نقل ذلك الحكم بن عيينه رضي الله عنه وأما الحر فيحل له أن ينكح أربعا النساء من وذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ة و ر ب ع ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقه وقد أ س ل م وتحته عشر ن س و زوج عشرة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أ م س ك أ ر ب ع ا وفارق سائرهن طبعا جواز نكاحه ا ر ب ع ة للرجل لا يجادل فيه إ ل ا معاند ما يناقش في جواز التعدد إ ل ا معاند إ م ا كافر أ و زنديق فاسق أ و عارف معاند أ و جاهل أ ح م ق ل أ ن هذا من المعلومات من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وليس أ م ر نظريا بل هو أ م ر عملي كل ا ل ص ح ا ب ة كان يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل من عدد و ا ل أ ن ب ي ا ء قبله ش ر ع ة التعدد ليست ش ر ي ع ة إ س ل ا م ي ة فقط معظم ا ل أ ن ب ي ا ء عدد عنده اكثر من ا م ر أ ة إ ب ر ا ه ي م عليه السلام عدد و إ س م ا ع ي ل عدد وسليمان عدد وداود عدد وموسى عنده تعدد ومحمد صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا عدد وكلنا يعرف هذا من ا ل أ م و ر ا ل ب د ي ه ي ة و أ ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم عدد والتابعون عندهم تعدد و أ ت ب ا ع التابعين والتعدد ش ر ي ع ة مضت في أ م ت ن ا وسوف تبقى إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة والتعدد من أ ه م ا ل أ م و ر التي تحل مشاكل المجتمعات ا ل إ ن س ا ن ي ة ما شرع الله التعدد إ ل ا لما يعلمه من ح ا ج ة المجتمعات له ولولا أ ن المجتمعات ب ح ا ج ة للتعدد لما شرعه الله تعالى والله لم يقل إ ن التعدد واجب قال إ ن التعدد جائز فمن كان ب ح ا ج ة إ ل ى التعدد ما تكفيه م ر أ ة و ا ح د ة فبدلا من أ ن يقع في الحرام النساء في المجتمع كثيره ومن كانت تكفيه ا ل م ر أ ة ا ل و ا ح د ة ف ا ل أ ف ض ل ا ل ق ص ا ر عليها وواقع الحياة الإنسانية من عهد آ د م إ ل ى يومنا هذا و إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لن يتغير ا ل إ ن س ا ن الانسان و ا ل إ ن س ا ن الرجل ي ط م ع ب أ ك ث ر من ا م ر أ ة وتهشت نفسه ل أ ك ث ر من ا م ر أ ة يرغب بهذا ف إ ذ ا كانت عنده هذه ا ل ر غ ب ة فقد فتح الله له ا ل ط ر ي ق وعدد النساء في المجتمعات كلها أ ك ث ر من عدد الرجال قديما وحديثا وفي كل المجتمعات ولو أ ن ن ا قصرنا النكاح على ا م ر أ ة و ا ح د ة لابد هذا إ ل ى إ ف س ا د المجتمع لأن المرأة كما أ ن الرجل ب ح ا ج ة إ ل ى ا ل م ر أ ة فذلك ا ل م ر أ ة بل ح ا ج ة إ ى ا ل ر ج ل بل ا ل م ر أ ة ب ح ا ج ة ح الى ج ة ا م ر أ ة إ ل الرجل أ ك ث ر من ح ا ج ة الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة م ر ا ت ل أ ن ا ل م ر أ ة عندها ز ي ا د ة عن الغريب ع ا ص ف ة ا ل أ م و م ة منذ أ ن تخلق وهي ا ل ت ع ب ئ باللعب ا ل أ ط ف ا ل الصغار تجعلها بنتا لها هذه هذا الشيء ما هو موجود عند الرجل قد يحس به الرجل إ ح س ا س جانبي ولكن ا ل م ر أ ة يعتبر أ س ا س ا في حياتها هذا ا ل أ م ر ع ا ط ف ة ا ل أ م و م ة ف ا ل م ر أ ة أ ح د أ م ر اما أ ن ي ه ي أ لها رجل تتزوج و إ ل ا فقد تقع بالفاحشه ليس كل النساء عندها ا ل م ق د ر ة على أ ن ت ع ف ن ا الدار ولو لم يشرع الله النكاء التعدد لوقع الظلم على بعض أ ب ن ا ء المجتمع الآن مثلا في الكويت نهول في عشر آ ل ا ف م ؤ ل ف ة من ا ل ن ت ا ء ز ي ا د ة عن الرجال ماذا يعملنا ماذا يعمل يعني خلقت لتظلم في ا ل ح ي ا ة خلقت لتظلم لا بد لها من حل تريد رجلا هذا أ م ر له سر وليس شيئا مبتكرا و ل ك ن مبتدع ا ل إ ن س ا ن يستطيع أ ن ي ص ب ر عن الطعام ويستطيع أ ن ي ص ب ر عن الشراب ل أ م د معين وكذلك ب ا ل ن س ب ة للنساء هذه غرائز م ا يستطيع ا ل إ ن س ا ن التحلل منها ولا يستطيع الانتكاح عنها ما ي س ت ط ي ع أ ن اقول إ ن ي ا ن ت ا ه ا ل سبيل إ ل ى نسيانها وبناء على ذلك هذه ا ل م ر أ ة إ م ا أ ن نعفها بجواز التعدد و إ ل ا أ ح د أ م ر ه إ م ا أ ن تقع في ا ل م ع ص ي ة فتفسد وتفسد و إ م ا أ ن تنصب حبالها للرجل فيطلق زوجته ا ل أ و ل ى ويتزوج الثانيه ماذا نكون قد عملنا نكون قد دمرنا ا ل ح ي ا ة م ر ة و ا ح د ة وهذا ما يقع في كثير ا ً المجتمع وكلا ا ل أ م ر ي ن شر على ا ل ب ي ئ ة وعلى ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة كلها ولذلك شرع الله التعدد لم يفرده على الناس و إ ذ ا أ ر ا د الرجل ان يعدد ورضيت ا ل م ر أ ة بالتعدد ا ل م ر أ ة الثانيه تريد أ ن يتزوجها ف ا س ل ا م شرع له هذا هو مباح وجائز و إ ذ ا ك ا ن لا يكتفي عنده مرأة م ا ت كثير من الرجال م ا تكفي ا ل م ر أ ة ولا سيما أ ن المراه تمر بحاله مرة, مرة حيض لا يتلكأ سبعه في ا ن ايام ا إلا إذا كان في ا كل عادي شهر لا يستطيع ان يصبر عن هذا ن ص ف ح ي ا ت ي يعيش د و ن ا م ر أ ة ولا سيما المتزوج وبعض الرجال حتى لو لم تكن ا م ر أ ة في ا ل ه ا ا ل م ر أ ة ما تطيقه يحتاج لامراه ث ا ن ي ة هكذا خلق هذه طاقتك ه أحد أمرين الحرام ويفسد إما المعطية يقرع في في أن النساء م المرأة وإما مثله ا ذكرنا التعدد ويعفها وهذا هو الواقع الحالم هذه أوروبا أن نبيح يحصن على قبل قليل له حتى في هو ا ل ن ص ر ا ن ي ة منعت الرجل من التعدد تزوج الواحده ة النتيجة؟ لكن كانت ماذا ل الرجل بالواحدة؟ اكتفى هل يوجد في أ و و ر ب اوروبا كلها رجل لا هل يذني؟ ت ج د في أ و كلها ا م ر أ ة لا ت ذ ن ي تريد زوجا والتعدد ممنوع اذا لا بد من الزنا وعندها مباح ا ت ا د ن على ح ي ا ة ا ل ا ب ا ح ي ة والرجل يريد ا م ر أ ة أ خ ر ى وقد منعناه من التعدد وعنده ا ب ا ح ي ة م ش ر و ع ة ف ي ب ي ن ب د ل من أ ن يتزوج ويصير م ر أ ة في عنقه ينفق عليها ويكرمها لا ي ح ي ز ن ي بها ف أ ب ح ن ا له التعدد بالحرام وحرمنا عليه التعدد بالحلال هذا هو له آثاره الذي الواقع نحرم على الرجل التعدد بالحلال ونبح له التعدد بالحرام الذي يؤدي إلى إفتاد المرأة وإفتاد الأسرة وإفتاد الليء والمجتمع وإفتاد الحياة الإنسانية كما نرى آثاره اليوم اليوم أوروبا أو العالم الغربي ونبح أو على إلى نحرم نرى أسرة يؤدي كعالم ل كافر كله يضج من م س أ ل ة إ ب ا ح ي ة العالم الغربي يطالب بتعدد الزوجات وفاقدو ا ا ل ش خ ص ي ة من أ ب ن ا ء أ م ت ن ا يطالبون بمنع التعدد ا ل ا م ع ا الذين تقمصوا شخصية غ ر بعد ب أ ن ذلوا بترك دينهم ومعتقدهم النصارى يطالبون ب إ ب ا ح ة الطلاق والمتحللون من ا ل إ س ل ا م يطالبون بتحريم الطلاق وهذا ش أ ن ا ل أ م م ا ل م ت خ ل ف ة دائما تعيش على فتاه الموائد تعيش على فتاة على ل ا ما و ئ د ما ينبذه غيرها بعد أ ن يجرب ت ت ه ا ل ك عليه وهذا ش أ ن ا ل أ م م التي تعيش بدون دين او ل ت ع عندنا د د جائم و ا ق ع وهو خ ل ق أمتنا على ط ي ل التاريخ ة وما د ب أكبر الفساد مجتمعنا عناصر الآن في المجتمعات من ناحية المرأة والرجل الزواج في في من من تأخر ومنع التعدد ت أ خ ر الزواج من التعدد كل غربي عنده تعدد لكن بالحرام وصار المسلم اليوم يخاف من التعدد صار التعدد محرما عليه ا ن ع ك س ا ل آ ي ة النصارى الذين يحرمون التعدد صار عندهم التعدد واقع ب ا ل ا ب ا ح ي ة ليس بالزواج التعدد واقع بالحرام والمسلم الذي شرع الله له التعدد بالحلال صار التعدد حراما عليه و ن س أ ل الله تعالى أ ن يلهمنا رشدنا نحن ما نقول للناس اذهب وتزوج نفرض عليه ان نقول ان الزواج مباح لك اعتقد هذا ف إ ذ ا كنت في ر غ ب ة ف ف ع ل لتعف نفسك وتعف الاخريات فانفحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ث ل ا ث ة ورباع ف إ ن خفتم الا تعدلوا ف و ا ح د ة أ و ما ملكت إ ي م ا ن ك م يعتقد بعض ا ل ج ه ل أ و بعض المحرفين أ ن الله جعل العدل شرطا في ص ح ة ا ل ن ت ا ح التعدد وقال الله تعالى في ايه اخرى وَلَن بين ولو سبيلة إلى التَّعْدُدُ هذا جهل وحمق من قائله أ و عناد وتحريف لايات ا ل ق ر آ ن الكريم هذه العدل واجب ما قال العلماء إ ن ه شرط في ص ح ة ا ل ن ت ا ح ولم يقل هذا موحد و إ ن م ا هو واجب يجب على ا ل إ ن س ا ن العدل ف إ ن عدل فقد وفى بما أ م ر ه الله به و إ ن لم يعد ل فقد عصى و ل ك ن ن ك سحر و ص ه ي ر ه ككل أ م ر أ و ج ب ه الله تعالى على ا ل إ ن س ا ن فليس العد د شرطا في س ح ة التعدد و إ ن م ا هو واجب م س ت ق ل لا ع ل ا ق ة له بالتعدد ويجوز ل ل إ ن س ا ن التعدد سواء كان غنيا أ م كان فقيرا وسواء كان كبيرا أ م كان صغيرا وعلى أ ي حال ما دام قد تراضى مع ر ض ي ة ا ل م ر أ ة ا ل ث ا ن ي ة بالعيش معه فيجوز له أ ن ي أ ع د د رضيت ا م ر أ ت ه ا ل أ و ل ى او لم ترضى, ترضى فباح الله له التعدد وما حرمه عليه وما كان لبشر مهما أ و ت ي أ ن يحرم ما أ ح ل الله فالتعدد جائز ومشروع فيجوز للحر أ ن ينكح أ ر ب ع ا من النساء و أ ن يكن و جميعا معه مع د ف ع ة و ا ح د ة و أ م ا ما زاد عن ذلك فليس ا ل إ ن س ا ن ب ح ا ج ة له ولذلك لم يشرعه الله سبحانه وتعالى قال فان نكح خمسا معا يكون كمن نكح أ خ ت ي ن معا يبقوا ل ن ك ا ح الخمس و إ ن نكحهن مرتبا ف ا ل أ ر ب ع الاول يكون نكاحهن صحيحا و ا ل خ ا م س ة يكون م ف ا ح ه ا ب ا ط ل ة قال وتحل الاخت أ خ ت إ ذ تزوج وأراد أن يتزوج وأراد امرأة أن أ ه ا الأخت تحل و ا ل ع م ة و ا ل خ ا ل ة و ا ل خ ا م س ة في ع د ة بائن اذا طلق ا م ر أ ة طلاقا بائنا ب أ ن بات طلاقها ب أ ن طلقها ثلاثا أ و طلقها ط ل ق ة ر ج ع ي ة إ ل ا أ ن ه ا قد انتهت عدتها إ ذ ا طلقها ط ل ق ة ر ج ع ي ة و ا ن ت ه ت عدتها فيجوز له أ ن ينكح عمتها وخالتها واختها أ خ ت ه و ا وإذا طلقها طلاقا بائنا ة ب ب ن أ طلاقة ل ثلاثا وخامسه ل لأنه يقع بجماعي المسلمين له ل و واحدة يجوز دفعة يقع بإجماع فقهاء ا أن ينكح ة العدة ولو كانت ن في أ ا صارت بحكم المنتهية وأما إذا كانت رجعية مفتوتة بحكم منتهية فلا ي ن ف ح عمتها ولا خالتها ولا أ خ ت ه ا ولا الخامسه الا بعد انقضاء ع د ة ا ل ر ج ع ي ة ل أ ن ا ل ر ج ع ي ة في حكم ا ل ز و ج ة ترث وتورث ويجوز له ان يراجعها في كل ل ح ظ بائنة هل يجوز له أ ن يراجعها مراجعه ما يجوز انتهت عجتها هل يجوز له أن من جديد؟ قال لا يجوز له أ ن ينكحها من جديد حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى ف إ ن طلقها من ب ع د فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وكيفية النكاح كيف تحل له؟ طلقها ثلاثا ما يستطيع ثلاثا بانت ما يراجع حتى تنكح زوجا أن تنكح حتى أخر بعقد صحيح وزواج غير مشروط سواء كان حرا أ م كان عبدا ويكون بعد أ ن يعقد عليها رجل آ خ ر و أ ن يطاها أ ه أن يعقد ي ع ل رجل آخر وأن يطأها في نكاح صحيح ب أ ن يغيب حشفته أ و قدرها من مقطوعها في فجر هذه ا ل م ر أ ة بشرط الانتشار و إ ن م ا يدقق العلماء على هذه ا ل أ م و ر حتى ل ا ي ق ع ا ل ت ح ا ي ل في م س أ ل ة ت ح ل ي ل م ا ل ز و ج ة إ ذ ا ط ل ق ت ث ل ا ث ت ت ع ل ق ا ت م ن ز و ج ه ا ك م ا هو م ع ر و ف و ي ت ع ا م ان تتعلم ان ت ت ع م ن ا ل ج ه ل ة ي ق و ل ا ل إ م ا م ا ل ن و و ي ر ح م ه ا ل ل ه ل م ت ح ل ل ه ح ت ى ت ن ت ح و ت غ ي ب ب ق ب ت ل ه ا ح ش ف ت ه أو ق د ر ه ا بشرط ا ل ان ت ش ا ر وصحة ا ل ن ك ا ح و ك و ن ه ممن يمكن جماعه ك أ ن كان رجلا بالغا أ ي الزوج الجديد لا ط ف ل ا على المذهب وذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت ا م ر أ ة ر ف ا ع ة القرض إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند ر ف ا ع ة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير و إ ن م ا معه مثل ه د ب ة الثوب فقال أ ت ر ي د ي ن أ ن ترجعي الى ر ف ا ع ة عقدت على عبد الرحمن بن الزبير ولا تريد العيش معه فقال أ ت ر ي د ي ن أ ن ترجعي الى ر ف ا ع ة لا حتى ت ذ و ق عسيلته ويذوق عسيلتك أ ي حتى يجامعك وتجامعي والعسيله المراد به ا عند اللغويين ا ل ل ذ ة ا ل ح ا ص ل ة بالوطن وعند الشافعي وجمهوره الفقهاء ن ف سمي ه بذلك تشبيها له بالعسل بجامع ا ل ذ ه وقيت بالحر غيره من العبيد بجامع ا س ت ف ا ء ما يملكه من الصلاه ذ وذات ا التوفى ما يملكه التوفى ما يملكه فلا يجوز له أن يراجع زوجته وأن ينتحى إلا إذا يملكه يملكه له زوجته يجوز زوجا الرجل أن وأن ينتحى نتعى نتحى آخر قال ولو نتحى هذا الرجل الجديد أ ت ى لهذه ا ل م ر أ ة التي طلقها زوجها و ب ت ا طلاقها نكح بشرط إ ذ ا وطئ طلق ي ت ك ت مع زوجها يقول ل و تتزوج ز و ج ة ا ل س ا ب ق ة وبشرط أ ن ك اذا وطئتها تطلقها قال هذا يكون نكاح باطل لأنه نكاح مؤقت. بشرط التأقيت وهذا باطل النكاح لأنه يبطل ويفسده. قال فلو يكون ويفسده هو يتزوجه زواج بشرط مؤقت شرط عادي مثل هذا يتزوجها ف إ ذ ا بدا له أ ن يطلقها لا مانع أ ن يطلقها وترجع إ ل ى زوجها لكن ليس بالشرط ولو كان الشرط ضمنا أو أن أيضا الأول أن وطئها بدون الوطق ويكون ولا لزوجها وإنما يتزوجها زواجا ولكن بشرط بانت بائنا بمجرد باطلا بدى شرعيا تصير يصير يطلقها إذا فإذا فهذا كالطلاق المعلق ما صحيحا يطلقها لا مانع منه له منها تحد يصح لو أ ن رجلا آ خ ر أجد بظليل سمع ا ل م ر أ ة وعرف أ ن زوجها ا ل أ و ل ب ح ا ج ة لها ويريد نكاحها و ي ترغب في هذا ولكن الشرع حال بينهما حتى تنكح زوجا غيره نكحها نفته أن دون تواطئ بينهما يذكر يطلقها هذا هذا ذهب وخطبها شائز العقد تواطئ وفي في شرعية خطة لم إلى خ ط ب ه ا خطبه عاديه ورضيت وتزوجها وبعد أ ن تزوجها قلقها ولو كان يضمر هذا في نفسه ما يؤدي إ ل ى إ ف س ا د العقد ولا إ ل ى م ط ل ا ن ه فيكون هذا صحيحا و ت ح ب لزوجها الاول ل ل على ه سيدنا محمد ع ى آله